تُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّسَّا ذَلِكُمْ تَعظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَغْنِيَ أَن يَتَمَسَّى فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليم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 والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقوم حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان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 وَإِذَا قِيلَ اشْذُوذًا فَاشْذُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَأَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا جُواكُم صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 1. إنهم ساء ما كانوا يعملون 2. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 3. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 استاسْتَحودَا لَْهِ مُ الشَّيطان استاسْتَحْودَا لَْهِ مُ الشَّيطانُ فَأَلسَهُْ فِكْرَ اللهَّ أُلائِكَ حِزْبُ الشَّيطانِ أَلَ إَِّ حِزْبَ الشَّيطانِهُم الْخَاصِِرُون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 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهِمْ وَيُدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه